وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَانِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ إنه كان حوباً كبيراً وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاماً فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثناً فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثناً وثلاث وارباعاً فإن خفتم أن لا تعقلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها وارزقوهم, وارزقوهم, فيها وارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَأَتِمُّوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ حَكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ وَاحْذَرُوا أَن تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَانَ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 فرزقهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً وليخش الذين لو تركوا من خلفهم دلية ضعفاً خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً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 يوصيكم الله في أولادكم للدكر مثل حظ الأنفيين فإن كن نساء فوق ابنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلهن مصر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 ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية من بعد وصية يوصين بها أودين فلهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد لَكُمْ كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه من بعد وصيه توصون بها أودين وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُرْزُقُ لَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَأُنْثَرِكَاءُ فِي الذُّلِّ من بعد وصية يوصى بها أو ديل غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيم والتي يأتين الفاحشة من شائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإيش شهدوا فأمسكون فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُم فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا وَلَامَن يَأْتِي أَمْهَاهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا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 وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أخذوا الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ولا إك اعتذنا لهم عذابا أليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تلتفتوا النساء اكمعوا ولا تعبرون ولا تعضلون لتذهبوا ببعض ما اتيتموه الا ان ياتي وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج ما مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتان وإثم مبين وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاق وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكفو ما نكحابا من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا عرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت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 الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالُ أَبْنَائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصْلَ بِكُمْ وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قد سَلَفَ إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمالكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْ نَفَاتِهِ وَأَجْرُهُ النَّبِيذُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَكُونَ بِعِلْمٍ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ والله وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أوالكم بينكم بالباغل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحمة وما يفعل ذلك عند وانو وض المنف سفنصني هنا را وكان ذلك على الله يسيرا إن تذنب كباي رماته لا علم كفّد عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض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 فَبَعَثَ ثُكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ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 مَا كَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَتَّقُوا يَضَعْفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَذَلِكَ إِذْ جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ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 أو على سفر أم جاء أحد منكم من القراط أو لمست نساء أو لمست نساء فلم تجدوا ما فتجمعوا صعدا طيبة فتجمعوا صعدا طيبة ثم سفوا بوجوهكم وأيديكم إن اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُعْطُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَغِلُونَ بِالضَّلَالَةِ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا محرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير أسمع وراعنا لي بأنسنتهم وقعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأقعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لَكَ لَخَيْرٌ لَّهُ وَأَظْهَمُ وَلَكِن لَّعَلَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَدِينًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَن نَّقْضِيَ وَلَا تَكُونُوا مُعْرِضِينَ وَأَنتُمْ سَامِعُونَ إِنَّهُمْ وَكَانَ أَمْرُهُمْ مَفْرُونًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عظيماً. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَل لَّهُمُ الزُّكاةُ مِن يشاء. يغلبون فتيله انظر كيف يفترون على الله كذبا وكتابه اسمه بينا ألم تر أن الذين هُوون صيبا من الكتاب أميونا بجلتي وطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء لأهدا من الذين آمنوا سبيله أولئك الذين لعن الْعَنَى اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّنْ تَكُونَنَّا سَنَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم من آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم من صدق عنه وكفّر جهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلّيهم نارا سوف نصلّيهم نارا كلما نقضت جلودهم بدلاهم جلودا غيرها كلما نقضت جلودهم بدلاهم جلودا غيرها ليذوق العذاب دين الله كان عزيزا حكما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تدي من تحتها مقاردين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظللا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعلمكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا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 فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْنِفُونَ بِاللَّهِ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْنِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ أُولَئِكَ الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعنهم وبلاهم في أنفسهم قولاً بريغا وما أرسل من الرسول إلا له طاعا بإذن الله ولو أنهم من ظلموا أنفسهم جاءوا كفاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لا وجد الله تواب رحيم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِيمَا مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتِ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظوا نبيين كان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيماً. ولا هديناهم صراطا مستقيما وما يضيع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنْ اللَّهِ وَكَتَبَ اللَّهُ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَّا كُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضُّلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَلْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَه فليقاتل في سبيل الله الذين يشهون الحياة الدنيا بالآخرة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 لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطابوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان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 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدركوا الموت ولو في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عندك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 ولو لنا فضل الله عليكم ورحمةه لاتبعت الشيطان إلا قلينا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك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 بتحيّة فحي بأحسن منها أو ردّها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ويبثي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 وَدُونَهُمْ تَدْفِنُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ أَحَدًا يَهْدِيهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَأَمَاتُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَهَمَّ جَاءُكُمْ حَضَرَتْ أو جاءكم حصرت صدورهم أي يقاتلونكم أو يقاتلون ضمهم ولو شاء الله لسلّفهم عليكم فلقاتنكم فإن اعتذنكم فلم يقاتلونكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنكم ويأمن طوهم كلما هدوا إلى الفتنة يركسون فيها فإن لم يعتذروا ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوه وقتلوه فخذوه وقتلوه حيث ثقفهم وأئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رطبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً من اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ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 ولا تقولون من ألقى إليكم السلام لستم من تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغامر كثيرة.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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنُوا الْمَلَائِكَةُ ظالمي أنفسهم قَالُوا أَفُسِّمْ قَالُوا فِي مَكُونٍ قَالُوا فِي مَكُونٍ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُ فِيهَا فَهُؤلاءَ مَأْوَاهُمْ وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حينة ولا يهتدون سبينا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 فَالْيُصَلُّوا مَعَكَ وَاللَّيَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالذِّينَ كَفَرُوا لَهُ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَبْلِي لُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً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 وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَنُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاً أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ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 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللِّي هِمَا تَوَلَّا وَاللِّي هِمَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَهُ INNA ALLAHA LA YAGHFIR AN YUSHRAKA BIHI WA YAGHFIR MA DUN DHALIKA BILLAHI FAQAD DHALLA DHALLAN barida IN YAD'OON MIN DUNHU INA يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضللنهم ولا أمننهم ولا أمرنهم فلا يبتكون آذان الأنعام ولا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 وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خنيلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء إقن الله يفتيكم فيهذن وما يتل عليهم في الكتاب في يتمن النساء إلا تلا تؤتونهن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 وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ إِلَى اللَّهِ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا من سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَِللهه مَا فيِي السماواتِ وَما في الأرض وَلَقدَ الصَّينَ الذي نَأَوطُ الكِتابََ مِن قَلكُم وَإَّكُم أَل التَّقُ الله وَإن تَكُر فَإِن لِلههِمَا في السماواتِ وَما في الأرض وَوكانَ الله وَنِيًّا حميد وَلِللهه مَا فيِي السماواتِ وَما ف الأْرض وَكفَ بِلههِ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 واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زدادوا كفرا ثم زدادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم ولا يهديهم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 Yerakunan en næs, og la yædkurunallaha, Illa qalilæ, Muddabdabin, bæn dælikke, la ila hæulæ,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 تجد لهم نصيرا إلَّا الَّذينَ تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصو دينهم لله وأخلصو دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأت الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم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 إن الذين يكرمون بالله ورسله ويريدون أي يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضه ونكفر ببعضه ويريدون أي يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا واتدنا للكافرين أذابا مهينا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يسألك أهل الكتاب أن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءَ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة فأخلتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فأفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت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 وقولهم اننا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبّه لهم وان الذين اختلعوا فيه لفي شك مما لهم به من علم الا تباء ظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا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 له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيله ليس تنكّف المسيح أن يكون أبدا لله وللملائكة المقربون ومن يَسْتَنْكِفَ الْعِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمْنَ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ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 فأما الذين آمنوا بالله واتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتوك قل الله يفتيكم في الكلاله نمره إن هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك